وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجّة على العباد أجمعين فهد الله تعالى به من الضلالة وبصر به من الجهالة وكثّر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة ولم به بعد الشتات فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين متصلة عين بنظر ووعد أذن بخبر وسلم تسليما كثيرة أما بعد أيها الأخوة المؤمنون لما خلق ربنا جل وعلى آدم عليه السلام قضى الله سبحانه وتعالى أن يعيش البشر في الأرض خلائف يخلف بعضهم بعضا فيأتي جيل بعد جيل وأسكن الله تعالى آدم وزوجه وذريته في الأرض وأمر الله تعالى البشر بعمارتها وأوص الله جل وعلا الآباء بأبنائهم فقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا وأصف الله جل وعلا الأنبياء السابقين أنهم كانوا يحرصون على أبنائهم فذكر الله تعالى إبراهيم عليه السلام أبا الأنبياء أنه دعا فقال ربّي إني أسكنت من ذريتي بوادٍ غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة وكان من دعاء إبراهيم عليه السلام أنه قال ربّجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبّل دعاء وأثر الله تعالى على إسماعيل عليه السلام فقال الله جل وعلا وذكر اسم وذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولاً نبياً وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. وقال الله جل وعلا: أمير النبيين وسيدهنا محمد عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا له: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاهتمام بالذريعة سواء كانوا صغاراً أو كباراً. فقال صلوات ربي وسلامه عليه كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول وقال عليه الصلاة والسلام من عان جاريتين حتى تبلغ كُنَّ له حجابا من النار وقال صلوات ربي وسلامه عليه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فذكر عليه الصلاة والسلام أن الأب في أهل بيته، أنه مسؤول عن أولاده، مسؤول عن بناته، مسؤول عن أخلاقهم، عن عيشهم، عن معاشهم، عن دراستهم، عن صحتهم، عن أخلاقهم إلى غير ذلك، وإن الذي يتأمل اليوم في واقع الناس يجد أن عددا كبيرا منهم يهتم بابنائه ما دام في مرحلة الصغر تحت يده في بيته يراهم. فإذا تزوج الولد أو تزوجت البنت قطع القطع الأب يد الرقيب عنهم وقطع يد الوصلي وصار الوصل أقل مما كان فلا يهتم بهم في ناحية صلاتهم ولا أخلاقهم ولا صحبتهم ولا تعاملهم مع أزواجهم ويرى أنه حمل كان على ظهره فألقاه عن والذي ينظر في حال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه وفي حال الأنبياء والصالحين من قبله يجد أنهم جميعا كانوا يهتمون بالشاب وبالفتاة بالولد وبالبنت حتى بعد زواجه يتابعون أمره وينظرون في حاله ويسألون عنه زوجه أو يسألون عنها زوجها وينظرون ويتأملون في حالهم فإن كان معروف أقره وشجعوا عليه وإن كان منكر وخطأ نهوا عنه ونصحوا حوله ولذلك ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته احداث للأنبياء السابقين كانوا يفعلون مثل ذلك في صحيح البخاري أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما وضع زوجته هاجر وابنه إسماعيل بواد غير ذي زرع في موضع مكة وكان بعد ذلك القصة الطويلة من تفجر ماء زمزم ثم أصبحت مكة مدينة يفد إليها الناس من كل موضع وإبراهيم عليه السلام يتنقل ما بين الشام عند زوجه سارة وما بين مكة عند زوجه هاجر فكان يأتي إلى مكة بين الفينة والفينة ماتت هاجر عليه السلام وزوجت جرهم إسماعيل امرأة منهم أصبح ولده له زوجة قال عليه الصلاة والسلام فأقبل إبراهيم إلى مكة لينظر في تركته تركته ما هي؟ مال ليس له في مكة مال بيت وقصر وبستان ليس له ذلك قال لينظر في تركته وما له ترك في مكة إلا هذا الولد الولد كبر وتزوج لكن الأب لا يزال مطالبا بالعناية به حتى بعد زواجه قال عليه الصلاة والسلام لينظر في تركته فأقبل فسأل عليه فسأل إبراهيم عليه السلام عن موضع بيت إسماعيل فدل عليه فأقبل وطرق الباب ففتحت امرأة إسماعيل قال لها أين زوجك؟ قالت خرج يبتغي لنا خرج يطلب لنا الرزق فقال لها كيف عيشكم؟ قالت نحن بشر عيش نحن في جهد نحن في قلة وذمت حالها وحال عيشها في بيتها ولا يليق بالمرأة أن تفعل مثل ذلك المرأة تكون مع زوجها في الحلوة والمرَّة لو كان الزوج تاجراً وقصر عليها نعم يمكن أن تشتكي من ذلك ليصلح خطأه لكن إذا كان الزوج يقدم أكثر ما يستطيع لها وهذا جهده جهد المقل فلماذا تذمِّه في عيشه؟ قالت نحن بشر عيش وهي لا تعرف هذا الرجل الذي جاءهم وهل كل من طرق الباب ستفضح حالك وأهلك وحال بيتك وتخرج أسرارك عنده رجل لا تعرفينه وتحدثينه أنكم في شر حال وفي جهد وقلة فلم يرضي إبراهيم عليه السلام أن تكون أسرار ولده وأسرار بيته تخرج لكل أحد فقال لها إذا جاء زوجك فاقرأي عليه السلام مني وقولي, وقولي له غير عتبة بابك وكنّا عن المرأة بعتبة الباب، وذلك لأنك إذا مررت ببيت ورأيت عتبة الباب أو الدرج الموصل إلى البيت رأيته متسخاً، أُحِيَ إليك في قلبك بأن حال البيت حال فناء البيت أنه مثل ذلك، وأن أهل هذا البيت لو اهتموا ببيتهم لنظفوا داخله ونظفوا عتبة الدار التي تدل على نظافتها أو اتساخه وإذا مررت ببيت ورأيت عتبة بابه نظيفةً أوحي إليك بأن ما في داخل هذا البيت أنظف فهذه العتبة صارت صورةً على البيت وهي الإعلام عنه فقال إذا جاء زوجك قولي له غير عتبة بيتك فرجع إبراهيم عليه السلام فسألها هل جاءكم من أحد قالت نعم جاءنا شيخ كبير من صفته كذا وكذا قال هذا أبي وهي لا تعرف أنه أبوه هل أمرك بشيء؟ قالت نعم قال لي اقرأي على زوجك السلام، وقولي له غير عتبة بابك، وقد أخبرته أن بشر عيش وجهد وقلة، فقال لها ذاك أبي، وقد أمرني بطلاقك، فالحقي بأهلك. ثم لبث إسماعيل زمانا، وتزوج امرأة أخرى، فأقبل إبراهيم عليه السلام ينظر في حاله، ولده كبير ومتزوج ويكتسب بنفسه وعنده بيت خاص. ومع ذلك ينظر في حال ولده كيف صلاته كيف تعامله مع أبنائه لا شك أن الأب في الغالب يكون أطول خبرة وحكمة فجاء وطرق الباب ففتحت امرأة إسماعيل الأخرى فقال لها أين زوجك قالت خرج يبتغي لنا فقال لها كيف عيشكم قالت نحن بأحسن عيش وأحسن حال وأطيبه قال فما طعامكم قالت اللحم والماء قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء إذا جاء زوجك فاقرأي عليه السلام وقولي له ثبت عتبة دارك فرجع, فرجع, فرجع إسماعيل عليه السلام فسألها آنس شيئا فسألها هل جاءكم من أحد قالت نعم جاءنا رجل من صفته كذا وكذا قال هل هذا أبي هل أمركم بشيء هل سألكم عن شيء قالت سألني عن عيشنا فأخبرته أن بأحسن عيش قال هل أمرك بشيء قالت نعم قال لي اقرأ السلام على زوجك وقولي له ثبت عتبة دارك أو قال بابك قال هذا أبي وقد أمرني بإمساكك فسنة الأنبياء أيها المسلمون أنهم كانوا ينظرون في أحوال ابنائهم وبناتهم حتى بعد زواجهم ولا يخفى عليكم أن موسى عليه السلام لما تزوج ابنة الرجل الصالح لما سقى للفتاتين ثم جاء إلى أبيهما فقال له إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن شق عليك وإذا بموسى عليه السلام يلبث عند وارد زوجته عشر سنين يرعى الغنم ووالد الزوجة ينظر في أخلاق ابنته وفي تعاملها مع زوجها ويوجهها في كل موطن ولا ينساها فلما لبث موسى عليه السلام هذه العشر سنين وأراد أن يرجع إلى أهله في مصر وكان في مدين كان في شرق مصر فأراد أن يعود إلى أهله زوده ذلك الرجل الصالح بغنم يأخذها بمال بغنم يأخذه موسى معه قال الله فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله بزوجته وأبنائه فكان هذا الرجل الصالح ينفق على ابنته وعلى زوجها ليس عيبا إذا كان زوج ابنتك مقلا في المال أو فقيرا أن تنفق وأن تحسن المشكلة أنك تجد بعض الناس اليوم يزوج ولده فيسكنه على حسابه في بيته أو ربما بنى له بيتا واشترى له سيارة وإذا كان راتب الولد قليلاً فلا يخجل الولد أن يأتي إلى أبيه ويطلب منه المال فيعطيه بينما البنت لا يحرص الأب على كيفية سكنها فربما إخوانها كل واحد في منزل يساوي أكثر من مليون ريال والبنت تسكن في شقة ضيقة مجتمع بعضها على بعض في حي قديم وهي ترى إخوانها وزوجاتهم يتنعمون بمال الأب وهي يفوتها ذلك بسبب كون زوجها فقيراً والأب يغفل عن ذلك وإذا جاءت البنت زائرة لإخوانها رأت العيش الطيب عند زوجات إخوانها ورأت الأساور ورأت الذهب والشنط الفاخرة بينما هي لا تجد ذلك وتعلم أن أكثر ذلك من مال الأب الذي يأخذها الأبناء منه أما زوجها فعليه إيجار المنزل وفواتير وأشياء متعددة وقد يعجز أن تعيش كما يعيش إخوانها فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام البنت لها حق حتى بعد زواجها في النفقة لها حق في العيش الرغيت حتى بعد زواجها أما أن يكرم الأبناء الذكور ويعطون السيارات الفاخرة والبيوت الفاخرة والعيشة الهنيئة والبنت ترى كل ذلك أمام عينها ولا يعطى لها من المال والرزق أو ما شابه ذلك لأجل أن يكون فيه عدل فهذا حرام اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم وكان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يتفقد ابنته بعد زواجها يتفقد دينها صلاتها ذكرها لله علاقتها الأسرية مع زوجها ما كان يغفل عليه الصلاة والسلام عن ذلك أقبل صلوات ربي وسلامه عليه يوما إلى بيت علي وفاطمة في الليل فطرق عليهم الباب ففتح له وإذا هما لم يناموا فقال عليه الصلاة والسلام لهما أفلا تصليان يأمر, زو يأمر ابنته بعد زواجها وزوجها يقول قوما صلي الليل أفلا تصليان فقال علي رضي الله عنه أنفسنا بيد الله إن شاء إن بعثنا بعثنا فمضى النبي صلى الله عليه وسلم يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدل لكن الشاهد أنه كان يأمرهم حتى بعد زواجها وكان عليه الصلاة والسلام يوماً قد أرسل من أصحابه في غزوة فأقبلوا ومعهم سبي فقال علي رضي الله عنه لفاطمة ألا تتعبين من الطحن بالرحة ألا تتعبين من جمع الطعام بالفرس قالت بلى قال أفلا تريدين خادما قالت إنك لا تجد قال إن أباك قد جاءه اليوم سبي فاذهبي فالتمس منه خادما فمضت فاطمة رضي الله عنها بعد الفجر وطرقت الباب على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام فلم تجده فأخبرت فاطمة عائشة بما تريد فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم آخر الليل كان متعبا أخبرت عائشة بمجيء فاطمة وقالت إنها جاءت تريد خادما من هذا السبي فلم يقل النبي عليه الصلاة والسلام في نفسه هذا موضوع سهل ليس عاجلا ولا ضروريا أنا سأرى عليا الفجر وأتحدث معك كلا وإنما خرج عليه الصلاة والسلام من ساعته في ظلمة الليل إلى بيت علي وفاطمة فتح طرق الباب فأذن له فجاء وجلس بينهما وهما على فراشهما ثم سألها ثم قال لهما أفلا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم قال بلى قال إذا أخذتم مضاجعكما فسبح الله ثلاث وثلاثين وأحمد الله ثلاث وثلاثين وكبر الله أربعة وثلاثين فإن ذلك خير لكما من خادم ووصية بالذكر ووصية بالصلاة وتفقد لحال ابنته في علاقتها بزوجها بعض البنات قد تخجل أن تخبر أبها بظروفها مع زوجها أو ظروف أبنائها فينبغي على الأب أن يتفقد ذلك أن يحرث عنه أقبل صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أقبل إلى بيت ابنته فاطمة قبيل الظهر فطرق الباب ودخل فقال لها أين ابن عمك؟ أين علي أب أين ابن عمك؟ قالت كان بيني وبينه شيء فلم يقل عندي وقع بيني وبينه مشكلة فهو غاضبني وخرج من البيت لا يريد أن ينام القيلولة في البيت لأنه غضبان زعلان قالت كان بيني وبينه شيء فلم يقل عندي فلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام في نفسه يعني هذه ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولعلي رضي الله عنه غاية الشرف أن يتزوجها وغير علي الملايين يتمنون لو أنهم خطبوك قبله لم يقل صلى الله عليه وسلم ذلك في نفسه ويقول هو الذي يأتي يراضيك كلا وإنما أراد صلى الله عليه وسلم لإكرامه لعلي ولابنته أراد أن يصلح بينهما فقال صلى الله عليه وسلم لرجل اذهب وانظر أين علي فرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله رأيت نائما في المسجد فمضى النبي عليه الصلاة والسلام إلى المسجد وما قال أي قذه ليأتي إلي في البيت أتفاهم معه لا أبو الزوج بنفسه يذهب إلى إلى إلى صهره فجاء وإذا علي رضي الله عنه قد قال في المسجد نام وإذا رداءه قد سقط عن كتفيه والتصق كتفاه بالتراب والتصقت حبات الرمل حبات التراب التصقت في جلده فجاء صلى الله عليه وسلم له ممازحا يحركه يقول له قم يا أبا تراب وهو ينظر إلى التراب في في جنبه يقول قم يا أبا تراب قم يا أبا تراب ثم استيقظ علي فأخذه صلى الله عليه وسلم معه إلى بيته فكان يحرص بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام على أن يكون متابعا لأمر ابنته في حالها كله حتى بعد زواجها فإن لم تأتي هي تشتكي إليه ذهب هو يتفقد حالها فاطمة ما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطرق الباب وتقول يا رسول الله زوجي غاضبني وخرج من البيت لا أدري أين هو كلا وإنما وهي في بيتها هو عليه الصلاة والسلام يسأل عنها وينظر في حالها أسأل الله جل وعلا أن يعيننا على القيام بما أوجب الله تعالى علينا في ذرياتنا وأن يحفظنا ويحفظ ذرياتنا من كل شر قلوا ما تسمعون والسافر الله الجيل العظيم لي ولكم من كل ذنب وأستغفروا وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم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 ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إننا نسألك أن تصلح أحوال إخواننا المسلمين في كل مكان اللهم أنصر المجاهدين في سبيلك في كل أرض من أرضك اللهم أنصر المجاهدين في سبيلك يا حي يا قيوم اللهم أيدهم بتأييدك اللهم أنصرهم بنصرك يا رب العالمين اللهم إننا نسألك أن تنصر إخواننا المجاهدين في بلاد الشام اللهم صوب أراءهم اللهم سدد رميهم اللهم اجمع كلمتهم اللهم انصرهم على من بغى عليهم اللهم تقبل شهداءهم وارحم موتاهم وداوي جرحاهم واشف مرضاهم اللهم انا نسالك يا رب العالمين أن تنصرهم نصر مؤزرا يا ذا الجلال والاكرام اللهم يسر وصول المال والسلاح إليهم اللهم يسر وصول المال والسلاح إليهم اللهم يسر وصول المال والسلاح إليهم يا رب العالمين يا حي يا قيوم اللهم أرنا عجائب قدرتك في من ظلمهم اللهم أرنا عجائب قدرتك في من ظلمهم يا قوي يا عزيز يا رب العالمين اللهم وإنا نسألك لإخواننا المسلمين في كل مكان أن تجمع شملهم أن تجمع شملهم وأن تحميهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين يا حي يا قيوم اللهم وإنا نسألك لبلادنا خاصة أن تزيل أن تدفع عنها الفتن والاضطراب يا ذا الجلال والإكرام اللهم أدم عليها أمنها وإيمانها يا حي يا قيوم يا رب العالمين اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى اللهم أصلح له بطانته يا رب العالمين وجميع من تولى أمور المسلمين هذا الجلال والإكرام اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمد كما صلَّيْت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمدٍ وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين